بسم الله الرحمن الرحيم ألف, ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن لكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يا لا تقصص روياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو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 آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال منا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقل لكم وره أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وشوف والقوه في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا نا على يوسف وإن له لناصحون صحن أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافه قال إني لا يحزنني أن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 وجاءوا أباهم عشاء يبقون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلهم الذئب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 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دل وهو قال يا بشر هذا ولا سَأْرُوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَغْمِنُونَ وَاشْتَرَوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ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 لأنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به, به وهم بها لولا أمرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المغلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاب أن أراد بأهل كسو أن إلّا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راوذتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها.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 وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا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 نسكينا، وآتت كل واحدة منهم نسكينا، وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكٌ الذي لم تُنّني فيه، ولقد رأوته عن نفسه، فاستعصم، ولئلا يفعل ما أموه، لا يسجنا، ولا يفون من الصاغرين.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 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما وأووا الآيات ليسجن حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعشر خمرا وقال الآخر إن قاني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام لك ك بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلك ما من علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم.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 تفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها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 إياه. ذلك الدين القيب ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه قمرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُثْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَابٍ مِنْهُ اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سماني يأكلهن سبع عجاق وسبعة بلاف قضر وأخر يابسان يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنت تعبون؟ قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعابد.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 يوسف أيها الصديق أفأفنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قضر واخرى يابسان واخرى يابس فان لعني ارجع الى الناس لعن يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من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 أن الناس وفيه يعصون، وقال الملك أتوني به، فلما جاءه رسول قال ورجع إلى ربك، فسأله ما بعث. وَإِنَّ اللَّهَ فِي قَطْعَنَا أَيْدِيَهُ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَمَا قَطَعْتُمْ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت المرأة العزيز الآن حصل حب وأنا راودته وعن نفسي وإنه لمن الصادقين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 السوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلفه لنفسي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي عَلَى خَزَائِرِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وكذلك مكنا له فسف في ارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين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 قانوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أقانا فأرسل معنا أقانا نقتل وإن له لحافهم.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 اني به الا ان يحاق بكم تلم ما انتو موثقهم قال الله على ماذا نقول وكذب وقال يا بني يا لا تدخلوا من ودخلوا من أبواب متفرقة وما أبني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانُوا يُنْعَى عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثرنا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 فَلِمَ مَاذَهَذَهُمْ بِجَاهِزِهِمْ دَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ دَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعين وأنا به ذعين قالوا تَعْلَمُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جَاءَنَّ لِفِدَاءِ الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من أخيه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 وفوق كل ذي علم عليب قالوا إيه سرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر كان والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن شيخ كبير، فخذ أحدنا مكانه. إننا نراك من المحسنين. قال: ما عذب الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا. إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلقوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم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 إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما عللنا وما شهدنا وَإِبْحَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّ لَوْ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 قال إنما أشك بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا سعلمون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 لَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ السنة وأهلا نبوه وجنب بضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي متصدقين قال هل علمتم ما فعلت بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أإنك لا أنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. قدمن الله علينا إنه من يتق ويخبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا نُدَّ الله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تُصِيبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي واتوني وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لو لَئَن تُفَنِّدُ قَالُتَ اللَّهُ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا قَوَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ يَا أَبَا نَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال لخلوم الصدر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأوير يا يمن قبل قد جعلها ربي حقا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْعِ مِنْ بَعْدِ أَنَّزَغَ أن الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيْفٌ لِمَا يَشَاءَ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 وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكون وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل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 فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يسرون قل هذه سبيلي أدعون لله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فياينهم كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولداؤ الاخره خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد قذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من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 الصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.